وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيُعْجِبُوا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ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 فَلَا أَنْفُسَكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ فوقرا الاذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء يَحْسَبُهُ الْمُجْهِلُ أُنْيَاءَ آمِنًا سَاعَفُ فِي تَعْرِفُهُ بِاسْمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ <تصفيق> الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وعالانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون